من ربهم محدف إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظنبوا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أطوات أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون لنا فهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجال نوح إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدقناهم الوعد فأم جيناهم ومن نشاء فأم. وَالَّذِينَ وَلَمْ يَشْكُنْ بَعْدَهَا قَوْمٌ أَخْرِيٌّ فَلَمَّا أَحَسَّ بَعْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُبُونَ لَا تَرْكُبُوا وَرْجِعُونَ لَا نعم لكم تسألون No mm -hmm. يسبحون الليل والنهى ولا يفترون فبسم <تصفيق> الله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 فإن ميت فهو رحما لهم كلفون خلق الإنسان من العدل خلق الإنسان. Luo ymmärrä, että he فلا يستطيعون رد فلا يستطيعون ردها, فلا يستطيعون ردها من قبلك فعاقب الذين سفروا منهم ما كانوا به يستهزمون قل من يكذبكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم بَلْ مَتَّعُنَا هَا أُولَا بَلْ الغالبون قل إن you وَإِن كَامَ نِفْقَالَ حَرْبَةٍ مِنْ خَرْدًا أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَسْبِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثير التي أنتم لما عاكفون قالوا وجدنا آبا السموات والأرض الذي فطرهم وأن على من الشهدين وَتَلَّٰٓكَ الله مِنْ لهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا قالوا من فعل شيء انو ماذا لكم ولما من دون الله أفلا تعقلون